मानवतार समाधान قَالَ احْفَظُوا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينْ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا آمين بسم الله الرحمن ما طل صاحبكم وما غوا وما ينطط عن الهوى إنه إلا وحي يوحى علمه شديد القوى جو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دلى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدلى فأوحى إلى عبده ما أوحى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 اَذَرَ أَيْتُ نَاء وَالْعِزَا وَمَنَاتِ الثَّالِثَةِ الْأُخْرَى أَلَا تُذْكَرُ وَلَهُ الْأُنُدُ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ طَيِّبَةٌ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا إلا الرن وما تهوى الأنكس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى الله أكبر الله يا الله لمن حمده ربنا المغضوب عليهم ولا الظالمين آمين وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن الله لمن يشاء ويرضى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 هو أعلم بمن اتقى الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا نعبد وإياك نستغين إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أفرأيت الذي تولى وأعصى قليلا وأكدا أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينفأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازر جوزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك الانتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقلى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادل الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطغى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 এমন ঘটনা যার মধ্যে নিহিত আছে আল্লাহর নির্দেশ उच्छेद्लम के राजत्व दिल्ली ज्ञान दिल्ली मनोनी करना जो मेरे नाकुमान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 প্রতি বুধবার রাত আটটায় আপন সম্প্রচার সকাল সাড়ে ছটায় বাংলাদেশে বাংলায় ডায়ল ডিস্টেপন গেটন উস ডাক নাইক ইন ব্যাটল অফ দেখুন আর রাতে সকাল আর সন্ধ্যায় জেনে আর না জেনে কিন্তু কিছু গুণ রয়েছে কবিরা চাদা আনা হওয়া দাল তৌ বা বলা ক্ষমা করে দেবেন না। शाह बी कबिर ग देख बड़ गुना परी अनुष्ठान पीस टी बांगलाय لمن حمده ربنا لأنعمت عليهم غير المغنوب عليهم ولا الظالمين آمين كذبت قبلهم قول نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدج فدعا ربه أني مغنوب فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ فَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا تَذَكَّرْ إِلَى مَن كَانَ وَرَطَّرْنَا آيَةً فَهَل مِن مُدَّكِر فكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر وَلَقَد يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْر فَهَل مِن مُنْتَذِر الله أكبر الله يا الله لمن حمده ربنا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 عاد فكيف كان عذابي ولذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نقل منقع فكيف كان عذابي ولذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من متكر؟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 انغثرنا ناقه فتند لهم قرطق بهم والصبر ولف بهم ان الناقه بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاقب عقر فكيف كان عذابي ونذر ان فكانوا كهشين المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من نتكر كذبت قوم نوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل نوط نجيناهم بسحر نعمة كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا فذوقوا عذابي ونذر ولقد صدحهم بكرة عذاب مستقب فذوقوا عذابي ونذر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الله أكبر الله الله الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله اكبر الله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 قد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءكم في الزبر أم يقولون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 إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من متكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير يوم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 আমি ওপর আমি মোহাম্মদা নদী আপনারা দেখছেন পিছ বাংলা ম্যারেজ ও ডিভোর্সেপন ইউ চুজ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 सकाल सा मुदूल अब इबूदू अनहूर्णित रसुल्लाम তোমরা যখন তিনজন একত্রে থাকবে তখন একজনকে বাদ দিয়ে দুজনে চুপে চুপে কথা বলবে না যতক্ষণ অন্যান্য লোকের সাথে মিলিত না হবে কারণ এই অবস্থা তাকে দুশ্চিন্তায় ফেলতে পারে সেই মুসলিম তৃতীয় খণ্ড সালামুত্থায় অনুচ্ছেদ নশো চোদ্দ হাদিস নম্বর পাঁচ